ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك ها نحن نصل إلى الكلام عن دار الجزاء وبعد أن قضينا هذه المحاضرات في رياض الجنة ها نحن نتكلم عن دار العذاب عن النار التي أعدها الله للكافرين والمنافقين والعصاف الآخرة سنتحدث هنا إن شاء الله عن النار دار البوار وما فيها من ألوان العذاب ليكون ذلك باعثا على الرهبة والفرار من النار وإنما يحصل الفوز بالجنة والنجاة من النار بالإيمان والأعمال الصالحة واجتناب الشرك والمعاصي فنسأل الله الفوز بالجنة والنجاة من النار وسيكون الحديث عن النار على ضوء ما ورد في القرآن الكريم والسنة الصحيحة فأشهر اسماء النار النار واحدة في الذات متعددة الصفات ومن أشهر أسمائها أولى النار قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدودهم ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين والاسم الثاني جهنم قال الله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم في جهنم جميعا والاسم الثالث الجحيم قال الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك, أولئك أصحاب الجحيم والاسم الرابع السعيد قال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا والاسم الخامس سقر قال الله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر والاسم السادس الحطمة قال الله تعالى كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المقدم والاسم السابع لضاء قال الله كلا إنها لضاء نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى والاسم الثامن دار البوى قال الله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار فهذه ثمانية أسماء للنار النار جهنم الجحيم السعير سقر الحطمة لضى دار البوار أما مكان النار فقد قال الله تبارك وتعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وأخرج الحاكم وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأما الكافر فإذا قبضت نفسه وذهب بها إلى باب الأرض يقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحا أنتن من هذه فتبلغ بها إلى الأرض السفلاء الكافر إذا قبضت نفسه وذهب بها إلى باب الأرض يقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحا أنتن من هذه الريح عفانا الله وإياكم فتبلغ بها إلى الأرض السفلاء فلا شك أن النار هي الدار التي أعدت للخزي الأكبر والخسران العظيم الذي لا خزي فوقه ولا خسران أعظم منه كما قال ربنا تبارك وتعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ومال للظالمين من أنصار والله تبارك وتعالى يقول إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين وعقيدتنا في الجنة والنار أنهما مخلوقتان فقد قال الإمام الطحاوي في العقيدة السلفية التي تنسب إليه المعروفة بالعقيدة الطحاوية قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان وهذا هو القول الحق في هذه المسألة لأن البعض نازع في مسألة فناء النار وللإمام ابن القيم كلام في هذه المسألة ولشيخ الإسلام وتكلم العلماء في مذهبهما وطال البحث في ذلك والتحقيق ما ذكره الإمام بن القيم في الفوائد وما جادل حوله في غير ما مبحث لسيما في الصواعق المرسلة حول مسألة فناء النار نقول الذي نعتقده ولا بعده الذي نعتقده أن النار والجنة مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان فإن الله تبارك وتعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد إذن الجنة والنار مخلوقتان ونصوص الكتاب مبينة لذلك فالله يقول عن الجنة أعدت للمتقين ويقول عن النار أعدت للكافرين فإذا هذا دليل على أنهما مخلوقتان والنبي صلى الله عليه وسلم رأى سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه بقصة الإسراء وفي آخره ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى صدرة المنتهى فغشيها ألوان لأدر لا ما هي قال ثم دخلت الجنة فإذن النبي صلى الله عليه وسلم رآها إذن أول شيء علينا أن نعتقد أن النار والجنة مخلوقتان بعض الناس يقول إن النار لم تخلق بعد. هذه شبهة ناقشها ابن أبي العز في شرح الطحاوية الذين يقولون أن النار لم تخلق بعد فقال ابن أبي العز أما من قال بذلك أنها لو كانت مخلوق الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت لقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقول الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن هكذا وكانت ستفنى يوم القيامة فيما يفنى وقالوا أيضا أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بيه فقال يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانه ولم يكن لها الغراس سيدنا إبراهيم قال وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقالوا وكذا قول الله تبارك وتعالى عن امرأة فرعون أنها قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة فهذا أجاب عنه ابن أبي العزة فقال إنكم ان أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل وهذا يرده ما تقدم من الأدلة بأنها مخلوقة وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها يعني هي موجودة ولا مش موجودة موجودة طيب القصور فيها البيت الذي يبنى للإنسان لما يصلي ثنتي عشرة ركعة مثلا ده بالنسبة للجنة هذا يحدث بعض يعني لم يخلق بعض لكن يخلق بسبب فعل العبد لذلك فيقول فكون ذلك حاصل أن بعض بنائها لم يخلق بعد أنه لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء. فهذا ليس فيه إشكال هذا حق لا يمكن رده ورد على احتجاجهم بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه قال فأتيتم في ذلك من سوء فهمكم معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وقرابهما وموت أهلهما فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم اللي بيقولوا إنها لم تخلق بعض واللي بيقولوا أنها ستفنى قال فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك كل شيء هذا يحتاج إلى قيد ما القيد؟ مما كتب الله عليه الفناء أما الجنة والنار فخلقت للبقاء لا للفناء كذلك العرش فإنه سقف الجنة فكذلك خلق للبقاء لا للفناء وقيل كل شيء هالك إلا وجهه قالوا إلا ملكه فقيل إلا ما أريد به وجه وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء فأخبر الله تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون فقال كل شيء هالك إلا وجه لأنه حي لا يموت فإيقنت الملائكة عند ذلك بالموت فإذن الاستدلال بذلك ليس بصحيح وعلى ذلك فعقيدتنا في الجنة والنار أنهما مخلوقتان وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان خلود أهل النار أيضا من أصول معتقدنا في النار فالكفار والمشركون والمنافقون مخلدون في النار وأما عصاة الموحدين فهم تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم فالله جل وعلا يقول وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإذن هذا نص على خلود أهل النار أما صفة وجوه أهل النار فقد قال الله تبارك وتعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود أليس في جهنم مثوى للمتكبرين فوجوههم سود والله جل وعلا وصفهم فقال ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره ؤلاء هم الكفرة الفجره فنسال الله العفو والعافيه نسال الله العفو والعافيه وقال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ باسره تظن اي يفعل بها فاقره وقال وجوه يومئذ خاشعه عامله الناصبه تصل نار حاميه وقال سبحانه وتعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون فهذه الآيات كلها تدور حول معنى اغبرار وجوه هؤلاء اسوداد وجوه هؤلاء شدة العذاب الذي يلقونه ونعوذ بالله من أن تسود وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في صفة النار يقول والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً إنها وجوه سوداء شديدة كأنما حلت ظلمة الليل في وجوههم كأنما أغشيت حلت قطع من الليل في وجوههم كانما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أما عدد أبوابه النار فقد قال الله تبارك وتعالى وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم فأخبر الحق تبارك وتعالى أن للنار سبعة أبواب قال ابن كثير في تفسير هذه الآية أي قد كتب لكل باب منها جزء جزء مقصوم من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه أجارنا الله منها وكل يدخل من باب عمله ويستقر في درك بحسب ذلك وقد نقل عن علي بن أبي طالب أنه قال إن أبواب جهنم هكذا أطباقا بعضها فوقبعت وعندما يرد الكفار النار تفتح الأبواب ثم يدخلونها خالدين قال الله في سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها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 وَمَذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ وبعد هذا الإقرار يقال لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وهذه الأبواب تغلق على المجرمين فحينئذ لا مطمع لهم أن يخرجوا منها قال الله والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة أي مغلقت الأبواه قد أوصد الباب أغلق الباب وقال سبحانه وتعالى كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عماد ممددا فهذه الأبواب مغلقة عليهم ممددا قال عطية العوف هي عمد من حديد أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بعد إغلاقها بأوتاد من حديد رسال الله العفو والعافية نسأل الله عز وجل العفو والعافية وأنتم تعلمون أن أبواب النار تفتح وتغلق إذا جاء رمضان وتفتح بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين ومرضة الجن ودعونا نعيش هذه اللحظات بخيالنا عسى أن يكون في ذلك طهر لقلوبنا عسى أن تتطهر تلك القلوب من نزعات الدنيا من تعلقات الدنيا من هموم وكروب الدنيا تخيلوا هذا المشهد العصيب حين تجيء النار في عرصات القيامة يقول الله تبارك وتعالى وبرزت الجحيم للغاوي ويقول كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان ألا تتذكر أيها الإنسان ألا تتفكر أيها الإنسان ألا تتعظ أيها الإنسان هل لابد أن تشهد هذا الزمان حتى تعود إلى طريق الرحمان ولكن حينها ولا تحين من حينها لا تستطيع إلا أن تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك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 مليارات وتسعماء مليون وهم يجرون جهنم إلى عرصات القيامة النار ما يدري من النار إنها قد كتب على كل بني آدم على معاشر الجن والإن أن يردوها حينما يعبرون الصراط قال الله وإن منكم إلا واردوها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية اتعذ أيها الظالم يا من ظلمت نفسك يا من ظلمت غيرك إن هؤلاء هم الذين يجلسون على الركب في هذا المشهد الصعب عندما يعبرون الصراط فيعبر المؤمن وينجو أما أهل الظلم فيجلسون على ركبهم ويطرح بهم في النار الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة وفيه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز فإذن ما من أحد إلا وسيردها وإن شئتم حدثتكم عن سعتها وبعد قعرها اسمعوا لربكم وهو سبحانه يقول عن هذه النار وعن سعتها يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فإن الذين سيدخلون النار أعداد لا تحصى شاسعة واسعة بعيد قهرها مترامية أطرافها ويدل على بعد قعرها ما في الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي هرير رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة أي سمع سقطة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفة أي إذا ألقيت حجرا من أعلاها من شفيرها فإنه يمكث سبعين سنة حتى يصل إلى قعرها فما بال الذين سيعذبون في الدرك الأسفل من النار اللهم إنا نعوذ بك من النفاق اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق اللهم إنا نعوذ بك من صفات وخلال المنافقين فهذا شأن قعرها كيف أنها عميقة عميقة وعن سمر بن جندب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى عنقه فإذا النار واسعة شاسعة بعيد قعرها وهي دركات فالنار متفاوتة في شدة حرها وما أعده الله من العذاب لأهلها وقد تسمى هذه الدركات تسمى بدرجات ففي سورة الأنعام ذكر الله أهل الجنة والنار ثم قال ولكل درجات مما عملوا إذن تسمى دركات أو درجات كلاهما يصح في الاستعمال فللنار دركات وكل بحسب عمله كما بينا وهي عظيمة الخلق ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درس الكافر انظروا درس أو ناب الكافر مثل أحد يا لشؤم منظره الدرس أو الناب يكون مثل جبل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاثة إنه سيكون ضخم بطريقة مبالغ في تصورها الجلد سمكه تمشي في ثلاثيام الدرس أد جبل أحد فما بال هؤلاء قد عظم خلقهم مع عظم خلقها فهكذا أهل النار وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث يبي هريرة رضي الله عنه بأن ما بين من كبي الكافر انظروا إلى عرض الكافر ما بين من كبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع إنه سيكون على هيئة لا نكاد نتصورها هيئة عملاقة لا توصف حتى بذاك أضخم بشكل بالغ غير متصور وفي مسند الإمام أحمد ورواه الحاكم في المستدرك صححه الألبني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر يوم القيامة مثل أحد وعرض جلده سبعون ذراعا وعضده مثل البيضاء وفخذه مثل ورقان ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين سعة تفاصيل جسد هذا الكافر كيف يكون على هيئة عظيمة كبيرة مبالغ فيها على النحو الذي ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا كما روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجا في سننه وصعاء الألباني قال إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر وإن من أمتي من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها يعظم يعظم يعظم حتى يصير يأخذ زاوية من زوايا النار من شدة ما صار عليه من حيث الضخامة النار يا عباد الله كما بينا واسعة شاسعة لها أبواب أهلها على هيئة عظيمة النار شديد حرها فالله سبحانه وتعالى يقول وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا أُمِّي وَبُكْمًا وَصَمًّا مَآوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بأنهم كفروا بآياتنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قوة حرارة النار كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم انظروا النار هذه التي في الدنيا والبعض يقول أمثال نار أفران الحديد والصلب أفران الصهر شديدة الحرارة هذه أبلغ نيران الدنيا نيران البراكين هذه جزء من سبعين جزء من حرجها جهنم إنك إن شعرت بشيء ساخن لا أقول نار لو حملت رغيفا ساخنا لو حملت شيئا خرج للتوي واللحظة من الموقد لو أنك اقتربت من أي شيء ساخن إنك لا تستطيع وتشعر هذا اللسع في يدك لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تتناوله إلا بمشقة فانظر هذا ليس ناش إن أردت أن تعرف ما معنى النار اذهب عبد الله واذهبي أمت الله إلى قسم الحروق في أي مستشفى من المستشفيات وأنت حينئذ ستعرفين ما معنى النار وماذا تعني حرارة النار إنها فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها صحابة لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قالوا والله إن كانت لكافية تكفي نار الدنيا فما بالها وقد زيد عليها بتسعة وستين جزءا وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسيني نفس في الشتاء ففي النار حرارة شديدة وبرودة شديدة نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير هذا بأثر هذين النفسين النار لها وقود ووقودها الأحجار والفجرة الكفار قال الحق تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارًا وقال سبحانه وتعالى فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أنتم لها واردون فهكذا النار التي وقودها الأحجار والكفار هذه الحجارة التي تكون للنار وقودة الله أعلم بحقيقتها ذهب بعض السلف إلى أنها حجارة من كبريت كما ذكر ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وإن كان هذا القول يصح عنه أنه قال هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين إن كان هذا مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم فنأخذ به ولا نجادل وإن كان أمرا اكتهاديا مبنيا على العلم بطبائع الحجارة ونحو ذلك فهذا قول غير مسلم به لأنه الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بصفة ذلك إذن النار كما بيناه قوية واسعة واسعة شديد حرها عظيم خلقها وخلق أهل النار وقودها كما بينا الناس الكفرة والفجار والحجارة وهي دركات بعضها أسفل من بعض والمنافقون في الدرك الأسفل من النار لغلظ كفرهم وتمكنهم من أذى المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وللنار ظل والظل من يحموم قال الله تبارك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم وقال الله تبارك وتعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذالكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يا عِبَادِ فَاتَّقُون وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنْ طَلَقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٍ هذا لم يخلق ليكون ظلا يظلهم ويحميهم من النار بل ليطبق عليهم لا ظليل ولا يغني من اللهب ولا يدفع عنهم اللهب الشديد فيها إنه مزيد في العذاب بالنسبة لهم والعياذ بالله تعالى أما خزنة النار فقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى في سورة المدثّر شأنهم فقال سأصله سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا فهم تسعة عشر ملكا ومالك هو خاز النار كما قال الله تبارك وتعالى وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَكْثُونَ قَالَ إِنَّكُمْ مَكْثُونَ أَمَّ بَعْثُ ففي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يدي فيقول أخرج بعف النار ما عدد أهل النار بالنسبة للخليق من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة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 يأجوج ومأجوج ألف يكون عدد يأجوج ومأجوج كما بينا في محاضرات أشراط الساعة يكون عددا كبيرا جدا جدا خلق إلى أبعد ما تتصور ويكون هكذا يكون من الأمة النبوية المحمدية واحد بالنسبة لألف من يأجوج ومأجوج من أهل النار والعياذ بالله تعالى اما كيفيه دخول اهل النار النار فقد وصفت في الكتاب والسنه بما تتفطر معه القلوب قال الله تبارك وتعالى وسيقى الذين كفروا الى جهنم زمرى حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزانتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم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 اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا مَكَانٌ ضَيِّقٌ المقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا وقال الله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون وقال الله تعالى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 وفي الحديث الصحيح عن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصيران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين اسمعوا هذا الحديث مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأنه سيخرج من النار عنق من النار له عينان فالنار تتكلم وتبصر ألم يقل الله إذا رأتهم من مكان بعيد إنها ترى وهي كذلك تسمع وأذنان تسمعان ولسان ينطق تقول إني وكلت بثلاثة كل جبار متكبر عات عنيد ونعوذ بالله من أهل الكبر ونعوذ بالله من أهل الجبروت ونعوذ بالله من الظلم وأهله ونعوذ بالله أن نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا اللهم رد عنا ظلم الظالمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره اللهم من آذانا فآذه اللهم من آذانا فآذه اللهم من آذانا فآذه إني وكلت بسلافة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر بأهل الشرك وبالمصورين الذين لم يسمعوا لنهي النبي الشديد بلعن المصورين فإذا بهم يصنعون تلكم التماثيل ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى وهذا مما اتفق عليه بين أهل العلم وفي مسألة التصوير الذي ينطبق عليه الحديث كلام كثير عند أهل العلم اقتصرت هنا بما تم الاتفاق عليه بين أهل العلم ومما ساقوا فيه قول الجماهير من أن التماثيل هذه ينطبق عليها ذلك لسيما إذا كانت مظنة لأن تعبد من دون الله تبارك وتعالى إذن هي تسمع وتتكلم وتبصر وأول من تسعر بهم هؤلاء النفر الثلاثة ولربما قلت ذلك الحديث كثيرا ولربما توقفنا معه كثيرا ولكن لا ينبغي أن يمل من تذكاره ومن محاسبة النفس عليه لأنه حديث تنقية النوايا أهو الله حديث يخلصك من شائبة رياء حديث يجعلك لا تنظر يمنة ولا يسرى يجعلك دائما أبدا مراجعا لنفسك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 ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ولذلك ينبغي أبدا أن نطلق على الناس هذه التسميات الشهيد فلان وما يدرك بل قل أسأل الله أن يجعله من أهل الشهادة وسل الله الشهادة بصدق لعلك أن تبلغها وما يدرين لعل الشهادة قريب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 أن تكون تريد به دنيا تصيبها أعوذ بالله أن نتعلم العلم أو نعلمه ابتغاء الدنيا وابتغاء مرضات الناس نعوذ بالله أن يكون عملنا هباء منثور ونحن لا ندري نعوذ بالله من الرياء والنفاق نعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه نعوذ بالله أن نرد على أعقابنا وأن نتعلم العلم فلا نعمل به وأن نقول القول فلا نطبقه نعوذ بالله من أن يكون حالة الفصام هذه هي حالتنا لم تقولون ما لا تفعلون أليس هذا الوعيد تقشعر منه الجلود كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يا أيها اللسان حذار حذار يا أيها المتكلم عظ نفسك هلا كان لنفسك ذاك التذكير ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن حفظ القرآن فأتي به فعرفه ربه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها ألم أعطك كذا وكذا وكذا من النعم؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم يا رب والله ما نريد ذلك يا رب والله ما نريد ذلك وقرأت القرآن ليقال هو قارئ ليقال أنك حافظ حامل لكتاب الله لقال أنك من أهل تدبر القرآن لقال أنك وأنك فقد قيل لذا قالوا علامة الصدق ألا تحب الشهرة فإن من أحبها فقد أصيبت مقاتله فنعوذ بالله من الصيت والشهرة اللهم يا حي يا قيو يا ذا الجلال والإكرار برحمتك نستغي فأصلح لنا شأننا كل يرى إن كنا لا ندري من أنفسنا ما بداخلنا من شوائد إن كنا من أهل الغرور والغفلة فيارى يارى يارى طهرنا من كل هذه الشوائد ظننا فيك لا يخير وأنت الرب الرحيم الغفور الغفار التواء الكريم فيا ملجأنا ومعاذنا يا رب يا رب تقبلها منا الآن واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا رب يا رب نعوذ بك من أن نكون بك مضرورين نعوذ بك أن تزيغ قلوبنا نعوذ بك من أن تخادعنا أنفسنا إن أردت بقوم فتنة فتنة من أي أنواع الفتن إن أردت به فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتودي فذاك الرجل يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار ورجل وسع الله عليه أتته الدنيا وهي راغمة بل أتته الدنيا فاتنة فأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمة فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك إنه ما ترك بابا من كفالة أيتام من قيام على أرامل ومساكين وفقراء ومحتاجين من صرف وإنفاق في سبيل الله وفي الدعوة ونحو هذا من أبواب الخيرات ما ترك بابا قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد ليقال هذا رجل كريم هذا رجل لا يدخر مالا إلا وينفقه هذا وذاك فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار فهذا شأن أول من تسعر بهم النار رجل قاتل مجاهد ورجل عالم ورجل من أكثر الناس نفقه فنعوذ بالله من فساد النوايا أهل النار عباد الله كما قال الله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فأهل الكفران وأهل التكذيب بآيات الله هؤلاء هم أهل النار وعن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا قوله صلى الله عليه وسلم الضعيف الذي لا زبر له أي لا عقل له يزبره ويمنعه هذا استفيه لا عقل له فلا يمنعه عن أن يقع في تلك الحماقات الذي لا عقل له الذين هم فيكم تبع لا يتبعون أهلا ولا مالا فهذا الذي ليس عنده ما يعتمده فلا يتبعون أحدا وإنما هم هكذا يعيشون الحياة دون هدف دون تعقل فهذا من أهل النار وهنا الحذر أولا أن يكون الإنسان معه إن معه يكون الإنسان بلا هدف أن يكون الإنسان دائما أبدا تابع ودائما أبدا يخوض مع الناس كيفما خاضوا فاحذروا ذلك ولا ينبغي لكم أن تتحججوا بالضعف فتقولون لا نستطيع هنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحثنا على القوة وعلى أن يكون للإنسان عقل يمنعه من الخوض مع الناس حيثما خاضوا فلا ينبغي أن يكون كذلك وينبغي أن يكون الإنسان دائما أبدا له رأس له من يقتدي به له من يتبعه لكن بحكمة لا يكون هكذا استقلاليا يصنع ما يريد لا يبتغون أهلا ولا مالا والصنف الثاني أهل الخيانة والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق معنى ذلك أنه لا يظهر له لا يظهر أنه طمعان فيك لا يظهر أنه يخونك وأنه يضربك في ظهرك هذا خائن والمكر والخيانة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يدافع عن الخوانين والله لا يحب كل خوان كفور فاحذر أن تكون خائنا وأما الصنف الثالث فرجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك فالخداع واستخدام الأساليب الملتوية فهذا والله عقوبته معجلة ونعوذ بالله من أهله ونعوذ بالله أن نخدع أو نخدع ومن خدعنا بالله خدعنا له كما قال ابن عمر أما الصنف الرابع فإما أهل البخ أو أهل الكذب وكلاهما من أدوى الداء الكذب أو البخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مهلكات يسمى منها شح مطاع ومعلوم أن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار أما الصنف الخامس فهو الشنظير الفحاش وقالوا الشنظير بمعنى الفحاش أي الذي لا تستطيع أن تتعامل معه لفحشه وبذاءة لسانه فهذا ممن يدخل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى فاستفدنا أمورا مهمة عملية لهذه المحاضرة كن قوية وكن ذا هدف وكن ذا حكم وعقل وكن أمينة ولا تكخائنا وكن غر كريم لا خبء لئيم فلا تخادع فتخدع وكن كريما لا تبخل وكن صادقا لا تكذب وكن عفيفا لسان فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وهذه وصية هذه المحاضرة ونستكمل الكلام عن صفة النار وصفة أهل النار والأسباب الموجبة للنار في لقائنا القادم بإذن ربنا سبحانه وتعالى أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلناه وما سمعتموه وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتوب إليك اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم